في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباة في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباة كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضعف صمتك كن اينما حلت خطاك اسرعني نا من يرى كن اينما حلت خطاك اسرعني نا من يرى عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضعف صمتك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 أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا يقول معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه بعدما دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال ذلك العاطس الحمد لله فقال له معاوية بن الحكم وهو الصحابي الحريص على السنة الذي تعلم سابقا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الذي يعطس ويحمد الله نقول له يرحمك الله قال له معاوية وهم يصلون يرحمك الله فعجب الصحابة وهم يصلون من هذا الذي يتكلم في الصلاة فالتفت إليه بعض من بجانب كأنهم يعني يستغربون فلما رآهم ينظرون إليه قال ويل أم ما لكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون على أفخاذهم فسكت فلما انتهوا من صلاتهم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ثم قال لهم من هذا المتكلم في الصلاة فأشار الناس إليه يقول معاوية رضي الله تعالى عنه فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه يقول فوالله ما رأيت معلما كان خيرا منه والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس نعم يقول ما رأيت معلما خيرا منه إنهم من الأنبياء هم أحسن الناس تعليما هم خير الناس تأثيرا هم الذين بعثهم الله تعالى ليكونوا معلمين للناس ومنذرين ودلالة للناس إلى ربنا جل وعلا اليوم ورثة الأنبياء هم الذين يعلمون الناس الخير الخير في دنياهم والخير في آخرتهم يعلمونهم من خلال منابر المساجد يعلمونهم من خلال الطاولات والكراسي التي يقعدون عليها ليدرسوهم العلم في المساجد أو في الجامعات أو في الثانويات أو ربما يمشون في الأسواق ويلقون إليهم المحاضرات كيف نستطيع نحن أن نجعل هذا التعليم مؤثرة تأثيرا تاما؟ لماذا بعض الطلاب أحيانا ربما يدخل المدرسة ويخرج منها ولم يستفد من المعلم؟ لماذا بعض المعلمين لا يحبه طلابه أصلا؟ لماذا عندنا طاقات ومواهب من أبنائنا كان ينبغي أن تستثمر ومع ذلك لم تستثمر لأنه لم يكن هناك من يسقيها ماء يشتد به زرعها؟ كيف نستطيع نحن اليوم أن نضع بصمتنا في التعليم؟ اهتم ديننا الإسلامي بكل جوانب العلم والتعلم فكانت أول كلمة نزلت على رسولنا الكريم هي اقرأ وارتبطت العبادة بالحرص على تعلم العلم النافع فقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وتعتبر المراحل الأولى من العمر هي اللبينة الأساسية لتطوير مهارات التعلم وكلما زاد التركيز على تنوع واختلاف المهارات التعليمية كلما زادت الفرصة لتنمية هذا الذكاء وهنا يأتي دور المعلمين والجهات التعليمية وأولياء الأمور في تحفيز أدمغة الأطفال لتنمية مهاراتهم العقلية والجسدية ولا يقتصر التعليم هنا على الكتاب فقط وإنما يتعد ذلك ليصل إلى استخدام الأساليب الحديثة والتفاعلية في تنمية مواهب النشأ كما تلعب التنمية العاطفية دورا كبيرا في تطوير ذكاء الطفل وكذلك تنمية الروح الاجتماعية والاستقلال الذاتي فقد دلت الدراسات على أن نسبة المبدعين تظهر بشكل أكبر في الأعمار المبكرة للأطفال حيث سجل الأطفال بعمر خمس سنوات نسبة تسعين من المبدعين وبعمر سبع سنوات نسبة عشر بالمئة وبعمر ثماني سنوات نسبة اثنين وتتزايد او تتقلص الى ان تتلاشى حين لا تجد الرعاية والاهتمام التعليمي فكيف يمكننا ان نعمل على تطوير مهارات ابنائنا ما هي المهارات التي ينبغي لهم اكتسابها كيف يمكن لاجالنا ان يصبحوا مبدعين مهارات التعليم في هذه الحلقة عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحب الكرام كما ذكرنا التعليم يعني يعتبر من أعظم المسؤوليات التي ينبغي الاهتمام بها انا أعلم أنني اليوم لن أحل قضية التعليم في العالم العربي والإسلامي بحلقة لمدة ساعة ونصف أنا متيقن بهذا لكن كما يقال أن تشعل شمعة هو خير من أن تلعن الظلام ألف مرة يعني نحن على الأقل يعني نقول كلمة لعله ينجو بها ناجن أحيانا يستمع إلينا ربما يعني مثلا وزير تعليم أو مدير مدرسة أو متخصص في التعليم ربما أنه يوافق منه أحيانا خطة يريد أن يفعلها أو أحيانا بعض الناس يحتاجون إلى تذكير فلعل الله تعالى نيسر يعني بما بما نقدم أنا أرحب بكم وحياكم الله أرحب بالإخوة الذين معه أستاذ على عد... نعمان وابن محمد الملحم وابن فيصل الخيال الله يحييكم جميعا والله يجزيكم خير على مشاركتي طبعا التعليم هو وظيفة الأنبياء يعني الأنبياء إنما بعثوا إلى الناس يعني مبشرين ومنذرين والمبشر والمنذر هو في الحقيقة يستعمل التعليم يقول مثلا إذا عبدتم الله تعالى فأبشروا بالجنة والمغفرة وإذا عصيتم الله تعالى فإن الله تعالى يعذبوا من يعصيه لآخرة فهو في الحقيقة يمارس نوع من التعليم وايضا الذي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يمارس ليس فقط تعليم لا بل كان يمارس أساليب ووسائل في التعليم لذلك أي واحد اليوم يتكلم عن وسائل حديثة في التعليم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها كلها يعني مثلا يأتي واحد يقول من أحسن وسائل التعليم أنك أثناء التعليم تستعمل الرسل فتقول مثلا الشجرة المثمرة الشجرة غير المثمرة تشرح حديث مثلا نهى أن يتخلى أحد تحت الشجرة المثمرة إذن ارسم شجرة ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ذلك لما قال لما خط عليه الصلاة والسلام خطا قال هذا سبيل الله المستقيم ثم خط خطوطا وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان ثم شرح عليه الصلاة والسلام كيف أن الإنسان ينبغي أن على وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل وتفرق بكم عن سبيله يشرح القرآن عليه الصلاة والسلام عبر وسيلة تعليمية سيأتي معنا تفسير لهذا لكن أقصد أن الأنبياء هم اول من مارس التعليم للناس ومارس التأثير فيهم اليوم لن نتكلم عن مهارات تعليم كثيرا لأن أعلم أن الكلام عن مهارات تعليم هو يحتاج إلى دورات يعني نحن كنا درسنا في الجامعة ونزال إلى اليوم ندرس طلابنا مادة كاملة خلال فصل كامل اسمها مثلا مهارات تعليم أو مهارات تعليم الصغار أو صعوبات تعلم أو طرق تدريس ونحو ذلك فأن تقسم حلقتنا لليوم نحن في الجامعة عندنا مقسومة إلى أربع أو خمس مواد كل مادة تدرس في فصل كامل يعني ربما ما لا يقل عن عشرين ساعة أحيانا ونحن اليوم مطالبون أن نفعلها ندرسها او او نذكرها في وقت يسير لكن سأذكر ما يتيسر في كلام عن التخطيط للتدريس أصلا كلام عن التخطيط في التقويم الدراسي مع الطلاب الكرام عن تأثير المعلم هل هو أصلا مناسب أم لا هل كل شخص يصلح أن يكون معلما حلقتنا اليوم تتكلم عن التعليم في العموم كيف أستطيع انا أن أجعل لي بصمة مناسبة في التعليم اليوم أبناؤنا يجلسون مع المعلم بل في المدرسة أكثر من ما يجلسون في بيوتهم ولو أسأل الشباب الشباب الثانوية أو لو أسألك كم تجلس في المدرسة لأقولت لي والله أنا يمكن من الساعة ست أستيقظ أتجاهز المدرسة البس ملابسي أخذ كتب مدرئ فأنت من الساعة 6 تقريبا صباحا مع أن الدراسة تبدأ 7 أو 7 وشوي وأنت في بالك هالمدرسة ثم تطلع من المدرسة حيانا ساعة وحدة ونصف على ما توصل بيتك يمكن أذن العصر صارت الساعة 3 في الحقيقة أنت جلست في المدرسة من الساعة 6 أو متعلق لها من 6 إلى 3 بينما إذا رجعت تتغداد ذاكر دروسك الجوال أشغلك التلو... الكمبيوتر أشغلك لو أسألك كم تجلس مع والديك ومع أهلك ربما لا. يصفى لهم يوميا ولا نصف ساعة ولا ساعة في الحقيقة يعني هذا غير ما يقضيه الواحد إذا راح المسجد جلس, من المسجد جلس مع زملاء إذن التعليم المدرس لما فعلا يستطيع أن يضع بصمة مناسبة في طلابه يعني سيكون بإذن الله تعالى مثل ما قال إن شاءت شعبا طيب العراقي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس أنواعا من التعليم مع أصحابه سوف أمر عليها مرورا سريعا كان يهتم بالتعليم جدا حتى انهم لما انتصر المسلمون في معركة بدر وجيء الى النبي عليه الصلاة والسلام بسبعين من الاسرى من اسرى المشركين كانت حالة المسلمين المادية يعني حالة سيئة صراحة يعني حتى ان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد وانا يتزوج فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما معك من مهر يقول ليس معي شيء فيقول يذهب والتمس ولو خاتما من حديد فيذهب حتى خاتم حديد ما عنده جميعتي يا رسول الله ما عندي شيء فيقول علي الصلاه والسلام اذا كيف لازم مهر فيقول اعطيها ازاري ازار ورداء مثل الحرام كانوا يلبسون حتى رداء ما عليه رداء من شده ما عليه الا ازار فيقول اعطيها ازاري مهرا طيب ما عندك في الحياة ان هالازار ما عندي في الحياه الا هذا الازار فيقول علي الصلاه والسلام ان اعطيتها ازارك بقيت من غير ازار فالمقصود ان الحاله المادية ما كانت يعني ما كانوا في غنى ومع ذلك يجتمع 70 فيهم تجار يعني عندهم يعني ربما يعني آلاف الأموال في في مكة ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لهم من أراد أن يفدي نفسه بأربعة آلاف درهم أخذناها من وأطلقنا سراحة او يعلم عشرة من المسلمين الكراءة والكتابة شوف كيف يضحي عليه الصلاة والسلام بهذه الثروة في سبيل أنه يطور من تعليم أصحابه يود عليه الصلاة والسلام أنه بدل ما عندي عشرة يقرؤون ويكتبون أريدهم يصرون ألف بدل ما أنت يا فلان وفلان وفلان تعرف تقرأ ولا تعرف تكتب أو تعرف تكتب وربما مش جيد في القراءة أنا أريدك أنك تتعلم أحسن من كذا يريد يرتقي بتعليم أصحاب ولما قال عليه الصلاة والسلام يوما لزيد ابن ثابت رضي الله وتعالى عنه قال يا زيد وكان زيد يعني لا يزال في, في أوائل شبابه قال إنه تأتيني كتب من اليهود اليهود كانوا بن القريضة يرسلون كتابا بن النظير يرسلون كتاب ربما يهود في اليمن يرسلون كتابا يهود من خارج جزيرة العرب يرسلون كتبا فيأتي للنبي صلى الله عليهетров وإنه بغير اللغة العربية لو اللغة العربية في صحابي يقرأون عربي لكن هي مكتوبة بلغة اليهود وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه كتاب من يهود يستعين برجل يهودي ليقرأ له الكتاب ثم صار صلى الله عليه وسلم لا يتق فيهم تمثل أحياناً أشياء تت فقال عليه الصلاة والسلام يا زيد إني لا أثق في اليهود اذهب وتعلم لي لغة اليهود هذا ابتعاث ابتعث الى ديار بني قريضة أو بني النظير حتى يتعلم ويرجع فذهب زيد وجلس خمسة عشر يوما أتقن لغة اليهود قراءة وكتابه ورجع اليوم عيالنا يا جماعة يروح يتعلم انجليزي ونصرف عليه آلاف ويجلس سنة وسنتين ويرجع وهو نساك الله بالخير ما يعرف ربما ولا جيداً ربما لا لا يتقنوا ذلك كله بل أذكر مرة مرة كنت أخذ دورة انجليزية في جامعة في الخارج فكان المدرس أعطانا في الأوراق التدريب يعني أعطانا كل واحد يكتب جملة الجملة التي وقعت علي انا أنني إذا مكتوب كده إذا دخلت الكنيسة أضع هاتف الجوال على الصامت أنا لا يمكن أكتب إذا دخلت الكنيسة فقمت وقفت القاعة كلها يعني هذا فرنسي وهذا مدري إيش وكذا كلهم أعاجم إلا طالب عربي يعني جاي قبل يمكن بستة أشهر فهو مفروض لغة أحسب مني مع أني يعني حطوني في المستوى الشاهد فأنا كتبت ما كتبت إذا دخلت الكنيسة كتبت إذا دخلت المسجد موسك فهما المسئد الأستاذ فاهمش معنا موسك يعني وضحك فاهم يعني لأني مسؤولة قضية من يوم جلست عن الإسلام وأناقش فالطالب هذا العربي قال تيتشار واتسامينين قوضة موسك التفت عليه قلت موسك ما تغنيت معناه وانت مسلم وابن مسلمين قال والله ما اعرف معناها موسك ما اعرف معناها قلتين تبارك الله فيك تعرف اش معنى بار بالانجليزي تعرف اش معنى مرقص بالانجليزي <تصفيق> لكن مسجد انك ما تحتاجها <تصفيق> فاخذ يضحك يعني قال يا شيخ لا تشد علي الشاهد انهم يذهبون الى هناك ويرجع لك فاضي ما عند الشي يعني لكن زيد بن حارثة يا جماعة زيد بن ثابت ذهب جلس خمسة عشر يوما فقط لانه جادت جاد والنبي صلى الله عليه وسلم اختاره مع ان فيه مجموعة كبيرة من الصحابة في عمره ومع ذلك اختار هذا لن يعرف هذا انسان جاد هذا انسان ترسله تكلفه تعطيه مصاريف على قدر المسئولية مثل الاب اللي يأتي ويصرف على ابنه ويضع في مدرسة خاص ويصرف فلوس ينبغي الابن يا اخي يدري لا بد اكون على قدر المسئولية او ولد حتى في مدرسة حكومية يقول لابوه يا ابني انا بتعب واصرف عليك لكن انت اذهب درس مع أن الأب قادر يقول للأبن اطلع واشتغل حمال في السوق يا ابني وعطنا كل يوم قرشين ثلاثة لكن مع ذلك كون الأب ينفق دليل يا أخي أن الأبن لا بد يكون على قدر مسؤولية في ناس يتعبون عشانك يا أخي فلا بد يكون على قدرها فأقبل زيد بن ثابت رضي الله عنه ودارك في سنة الرابعة من الهجرة وأقبل وقد تعلم لغة اليهود في 15 يوم القراءة وكتابها رجل جات في التعليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تعليمه أنواع من ي يعني مثلا ضرب الأمثلة يقول عبد الله بن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل لما يتكلم يعطيهم أمثلة يربطها بالوا يعطيهم مسائل قال عليه الصلاة والسلام يوما أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن لا يتساقط ورقها يلا حرك ذانهم يقول عبد الله بن عمر فوقع الناس في شجر البوادي يوم بدأوا يتفكرون في الأشجار التي في البادية في البر في الصحراء وفي الحقيقة أن الشجرة التي يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم يرونها في المسجد بينهم هي جذوع السواري التي في المسجد الأعمدة هي جذوع النخل والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن نخلة يقول فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفس أنها النخلة فقلت كنت ونتكلم فخجلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة يقول فأخبرت أبي قلت يا أبي والله انا كنت أدري أنها نخلة لك خجلت وقال عليه الصلاة والسلام والله فقال له أبو لو أنك قلت هو أحب من كذا وكذا يعني فرحني جدا فكان عليه الصلاة والسلام يسألهم أسئلة كان احيانا يشجع الصحابة المتميزين قال عليه الصلاة والسلام يوما لما جاءه لما قال لما وجد أبي بن كعب حريصا على القرآن وحفظه قال يا أبي قال نعم قال أي آية في كتاب الله معك أعظم أعطني أعظم آية في القرآن أنت حافظ القرآن أعطني أعظم آية في القرآن يقول فأبي عنده جواب لكن خجل يعني واستحى من النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله ورسوله أعلم وقال عليه الصلاة والسلام بل أجب. أجب مثل لما يقول لك أبوك مثلا والله يولدي أنت اليوم ما شاء الله جبت الأول على المدرسة وكذا إيش تريد هدية فتقول أنت والله رضاك عني يا أبوي فيقول لك أبوك طيب يترك رضاك عني يشتبغى هدية نخلص هذا فمفهوم من الأولى ليست هي المرادة فقال عليه الصلاة والسلام أجب قال أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال هنيك العلم أبا المندر مثل ما تقول واحد والله أنك جيد والله أنك متميز بارك الله فيك قال ليهنك العلم أبا المندر يعني هنيئا لك هذا العلم هذا التشجيع يا أخي يجعل أبي بن كعب ينطلق بعد ذلك في العلم وفي القرآن بعد, بعد هالكلمتين التشجيع اليوم المعلم لابد يمارس هذا حقيقة مع طلابه طالب أجاب تميز عن غيره طالب مثلا يحضر دروسه طالب ذاكر المادة قبل يكلف بها قبل ما يشرحها المدرس الأصل يكون عنده تمييز ما بين الطالب المتميز اللي يتعب والطالب الذي ربما لا يرتفع إلى المادة كان عليه الصلاة والسلام أحيانا أيضا يطرح مسائل يحرك بها ذهانهم جلس معهم عليه الصلاة والسلام يوميا ثم قال أتذرون من المفلس طيب هم يعرفون المفلس قال الله ورسوله عليه. قال تدرون من المفلس قال المفلس فينا اللي احنا نعرف ما اللي لا درهم عنده ولا متاع قالوا احد اللي ما معاه فلوس والبيت ما في كراسي ولا في طاولات ما عنده متاع هذا المفلس وقال عليه الصلاة المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل ماله هذا وإلى آخر فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه أخرى من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار شوف كيف كان عليه صلى الله يعني يثير هالمسائل حتى يحرك أذهانهم من ذلك أيضا أنك كان يستعمل على أشياء التوضيحية يعني المتاحة بينيدي يعني نحن اليوم نطالب المدرسين مثلا أن أي شيء يمكن أن يوضح للطلاب مرادك ينبغي أنك تستعمله وأحد يشرح للطلاب مثلا أحاديث ما الذي منعي أخي وانت تتكلم عن الأحاديث أن مثلا لما تأتي بي حديث يتكلم عن مثل المؤمن كخامة الزرع تميل بها الريح تارة وتارة ما يمنع المدرس يحضر لهم مثلا برجكتر وفي صور او في مقطع والريح تلعب بالزرع والزرع أنواع منه زرع يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المنافق إنه مثل يعني الشجرة الثابتة التي تكفأها الريح والمؤمن مثل خامة الزرع التي ربما الريح يعني تقول بها يمين ويسار يستعمل أحيانا الأشياء مكتوبة احاديث ايات ليشارك العين والسمع واللسان في في, في الاستيعاب النبي كان يستعمل هذا يكون عليه الصلاه والسلام مثل المؤمن المؤمن كالبنيانه شد بعضه بعضا بعدين ايش عمل باصابعه شبك بين اصابعه التشبيك هذه تخلي تثبت في الذهن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع وهو متكئ يقول المؤمن المؤمن كالبنيانه شد بعضه بعضا ويسكت لكن لما يقول المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم عليه الصلاة والسلام يشبك بين أصابعه يراحض الواحد أني أنا مؤمن وأخي مؤمن إذا ينبغي أن يكون بيننا تواصله وقوه وأني أنا أحمله كما أنه يحملني يستعمل عليه الصلاة والسلام إحيانا رسم مثل ما قلت لك لما قال هذا سبيل الله مستقيما وهذه سبله ويخط على الأرض يمين ويسار على كل سبيل منها شيطان هذا الإبداع يا أخي أين المعلمون اليوم عنه يعني مع الأسف اليوم تجد المعلم أحيانا يأتي به الكتاب و... وكثر خيره لو أشارلك للصورة اللي في الكتاب قال مثل هالصورة يا شباب طيب يا أخي في اليوم كمبيوترات في إنترنت في برجكتر في قدرة يا أخي على, على يعني اعمل يا أخي تسويق اعمل تسويق وتشويق للطالب اعتبر نفسك يا أخي مسويقا اعتبر الطالب هو ولدك كما أني حريص في البيت لما أشرح لابني يقول يا ابني فهمت ولا ما فهمت شكلك ما فهمت خلني أعيد لك مرة ثانية يا أخي عامل الطالب هالأسلوب عامله بأبوه بحنان أشعر الطالب أنه كأنه واحد من عائلتك هذا التداخل مع الطلاب يرفع قدر مدرس فعلا ويضع تأثيرا يعني يؤجر عليه ولو على المدى البعيد من أساليب عليه الصلاة والسلام أحيانا أنه يبين لهم الشيء بيده وهناك يعني موقف لطيف يعني في بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو على منبره أحيانا سأذكروا لكم ولكم أيضا أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير تأثير كبير كان في علاجات سابقا تعالج هذا المرض في العالم طبعا المرض هذا يعني للعلم يتوفى من 20 سنويا في العالم <تصفيق> عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك فنقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم رقى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ومعه حرير ومعه ذهب ثم قال عليه الصلاة والسلام هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثها هذه المعلومة اتحدى وحد ينساها لما رأاها أمام عينها ما ينساها لكن لو قال ان الحرير والذهب حرام على غير يخي لما يحمل الحرير خلاص المعلومة تثبت الآن 100% حتى الصحابة بدوا يعملونها معاوية رضي الله تعالى عن رقل منبر وحمل معه كومة شعر باروكة يعني التي يلبسوا النساء وقال إنما فسدت بني إسرائيل لما لبست هذا نساؤهم شوف كيف المنظر لما ينظر الناس إليه يعني يجدون في أنفسهم تأثرا غير لما يقول ان بني اسرائيل فسدوا بسبب ان نسائهم كانت تفعل كذا خلاص قدام عيونهم لما لبست حريمهم كده فسدت فسدا فسد, فسد بنو اسرائيل وهلك بنو اسرائيل يصبح الواحد يرجع البيت اول ما يرى هذا الشيء عند امراته يقول أبعدي عننا هذا هذا سبب فساد بني اسرائيل ليش لان طبعت الصوره الذهنيه في راس مباشرة كان عليه الصلاه والسلام يستعمل العاطفه مثل المعلم اللي يقول يا عيالي والله اني احب لكم الخير يا ولدي يا ابني يا كذا تقتل الطالب وتجعله يقبل منك بشكل منقطع النظير أنا مرة كان عندي الطلاب يختبرون فأحيانا انا حتى يعني أجدد لهم شوي في الاختبار عندنا في الجامعة يعني مجلس للدكاعة يعني كنب كذا وقهوة وشاي فأحيانا أقول يلا يا شباب تعالوا الاختبار في هذا المجلس وهم طلبها في الغالب سنة رابع يعني يكون عددهم 15 طالب وكذا الخريجي فشاهدهم يجسون على الكنبات اعطيهم شاي قهوه واحيانا اجيب معي من البيت فطاير ولا اختبار يعني. فواحد منهم ذاك اليوم وهو يختبر وانا جالس لاحظت انه طلع المذكره وفتحها جنبه احنا عيب يا اخي احنا نطلعك ومدلعك وجايب لك غرفه الدكاتره فطاير على حسابي يا ابني وشاي وقهوه واخرها كذا التفتت عليه قلت يا نعم يا دكتور لسه ما خلصت قلت أدري انك يا بني ما خلصت لكن أغلق المذكرة قال ما فتحتها قلت يا ولدي فتحتها ولا ما فتحتها أصلا المذكرة ليش تدخلها معاك احنا قلنا لكم مذكرات برين ما تدخل بقى أغلق المذكرة يا ولدي فخاجل وأغلقها قلت خلني استعمل مع العاطفة قلت عادي يا ابني الآن يعني اعتبرني مثل والدك يعني. أنا طلعتكم القاعة الكراسي الخشبية والتكيف هناك خربان وجبتكم هنا ودلعتكم هذه آخرة يا ولدي تسويها معي على ما تريد تفتح المذكرة أفتحها ما عندي معنى والله يا جماعة كاد أن يبقي أحيانا استعمالها العاطفة لا ينسها تحدها يغش تقول حياتها بعدها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه يوم قال انما أنا لكم بمنزلة الوالد هذه الكلمة تكفيهم إيش التوجيه يا, يا أبانا يا. أنت أبونا بماذا توجهنا قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا, فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يستقبلها شوف يا أخي هالأسلوب الجميل أنا ترى أبوكم يا جماعة يا ابني أنا مثل واردك أب... هذه العاطفة بين المعلم وبين من يتعلم هذه من أعظم الأساليب في تثبيت المعلومة عنده وحقيقة أيضا مهما ذهبت اليوم في المدارس اليوم عندنا يعني طلابنا وأبنائنا ليسوا بأقل من غيرهم والله إنك مهما ذهبت تجد في الأمة لا يزال عندنا أقوام من أبنائنا هم مبدعون هما خير من شباب انا سمعت ما شاء الله انه يبدو عبد المجيد وسليمان يعني تميزتم في كان قراءه الجرايد بعض بعض الاشياء حدثوني عنها بدايه التحقنا باحد البرامج الصيفيه اتابع اهلي ومستنك عبد العزيز ورجال الموهبه والابداع في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض جميل. اخترت انا وزميلي سليمان تويد قسم الجزيئات الحيويه حلو ها والدكتور المشرف علينا اعطانا عدد من المشاكل في هذا القسم ايه. التي ينتظر العالم حلها من المختصين والباحثين في هذا المجال جميل ايه. تناولنا انا وزميلي سليمان أحد هذه المشاكل وهو إفراط الانترفيرون بيتا في الجسم بدأنا بوضع خطط للعمل بدأنا بوضع الفرضيات ولله الحمد بدأ العمل وكانت ولله الحمد النتائج متوافقة مع خطط العمل ما شاء الله ومفتاز هل صار في اكتشاف معين لغلاج مثلا معين ممكن زل يستمت صلى الله هيا طبعا مثل ما قال عبد المجيد كانت في عدة امراض موجودة في العالم لم يوزلها حل إلى الآن هي. الحمد لله اقترحنا أكثر من علاج وفرضنا أكثر من علاج وهذه الطريقة العلمية حتى توجد العلاجات جربنا أكثر من, من العلاج اللي افترضناها الحمد لله أحدها نجح في, في العلاج ما اول ما نجح الحمد لله كانت حتى الدكتور المعنى العالمي البحث قال الحمد لله هذه نتيجة يعني تأثيره كبير كان فيه علاجات سابقا تعالج هذا المرض في العالم طبعا المرض هذا يعني للعلم يتوفى من 20 سنويا في العالم, العالم آه آه ولا زال الناس يعانون لهم المرض سليمان وشو شبيه بي, بي المرض هو مرض مناعي يعني الجسم عندما يصاب بمرض ينتج مرض لقتال هذا ينتج أجسام تقتل هذا المرض المرض هنا انه الجسم ينتج اجسام مضادة ولا يوجد مرض فالجسم يقتل نفسه آه آه. عندها يكون في الجسم تشققات في الجلد ومثل ما قلت لكيان عشرين الف يتوفى سنويا آه. فلما جربنا هذا العلاج نجح في علاج المرض بنسبة ست وتسعين بالمئة ما شاء لله. الله الله ينفع, الله, ينفع الله ينفع بكم امين طيب انتم لكم نية واصلوا شيء معين اي نعم يعني هل توقفتم بس عند هذا وخلصتول لكم لا اكيد طبعا علمتي بالحكي طيب زي ما ذكر سليمان المرض يقتل 20000 شخص سنويا هذا الموت المصابين هذا اللي يعني اللي يقتله المرض لا هيك عن المصابين بهذا المرض طبعا المرض له اعراض شديده مثل اضطراب في الجهاز المناعي اضطراب في الحركة كذلك تشققات شديده في الجلد واحمرار في عدد من اعضاء الجسم هذه زي ما سالت يا دكتورنا لن تكون وقفه هذه في الحقيقه هذا البحث لن يكون وقفه بل سيكون باذن الله انطلاقه للمزيد والمزيد من الابحاث للمزيد من خدمة البشرية خدمة الدين والوطن والوالدين اللهم بارك الله يبارك الله تبارك الله الله يوفقكم يا شيخ الله يبارك فيك يا اخو الله ان ينفع بكم اللهم بارك الله يبارك الله تبارك الله كن اينما ياظر من يراك عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك أيها الأحبة الكرام يعني مهما نظرت إلى أبنائنا جزام الله خير مهما نظرت إلى المدارس ولله الحمد تجد مثل هذه المواقف التي تسرك يعني في العناية بكيفية التعليم العناية بالطلاب المتميزين يعني ولله الحمد رأيت بنفسي أن أعدادا من الطلاب غير قليلة من المتميزين حتى ليست في المواد الشرعية بل حتى في الأمور العلمية يعني كيميا فيزيا أحياء إلى آخر هم من حفظة القرآن ممن يحرسون على الصلاة في المسجد يعني هو أصلا قد أرضى ما بينه وبين ربه ونجح في علاقته بربه وبالتالي إذا لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده وهذا أيضاً حقيقة يعني دليل أننا إذا ربينا أبناءنا على الصلاة والجدية فيها والحرص عليها وتعظيمها والنضباط في اوقاتها والحرص على كراءة القرآن أننا نصف في ذهنه لما بعدها فهذا بالحقيقة نماذج يعني هي تسرنا حقيقة لما نلتفت إليها طيب أنا ما ودي أستأثر بالكلام أبو البراء سمعنا معنا دكتور سمع مرحيم دكتور بالنسبة للتعليم الحقيقة لو نظرنا بنظرة فوقية نسمى هليكوبتر فيو للتعليم في الوطن العرب بشكل عام ليس من باب جلد الذات ولا من باب تقييم كما تفضلت من العقول اللي عندنا والمفكرين احنا العرب بفضل عز وجل من, من نسبة أذكى الأطفال أو أذكى العقول للأمة العربية لكن لو استفدنا من, من الأمة اليابانية وتجربة اليابانيين في موضوع التعليم م. وما في حرج طبعا في ذلك رصو صلى الله عليه استفاد من الفارسيين بحفر حسن. الخندق التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية طبعا كانت دمار يعني جل المدن اليابانية طبعا قصفت من من الجيش الامريكي لكن خرجت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بصفر اليدين لا لها ولا عليها من ناحية الاقتصادية ومن ناحية العسكرية في كتاب جميل جداً للدكتر حسين حمادي اسمه اسرار الادارة اليابانية بكر دكتور الحمادي أسباب وعوامل نهضة الأم اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية 8 أسباب رئيسية في موضوع نهضة الأم اليابانية لك أن تتخيل أنه سببين ذكر السبب الأول اللي هو الإدارة اليابانية الكايزين وتطوير المستمر والروح الفريق أثناء الإدارة اليابانية والسبب الثاني طبيعة الشخصية اليابانية طبيعة بتحب الانضباط وتحب الالتزام بالواقع وتحب العمل جميل أخلاقيات العمل جميل وست أسباب من عوامل نهضة الأم الياباني كلها تصب في مجال التعليم يعني على فرض مثلا واحدة من الأسباب مثلاً المعلم الياباني نفسه إحنا لو نظرنا في أمتنا وفي مجتمعاتنا العربية آه. ستجد أن الطبقة العليا من الناس المتخصصين هم الأطباء يعني ينظر لهم باحترام وبتقدير ويحظون باهتمام الناس ويدخلوا لكلية الطب أكثر ناس لهم درجات في المعادلة التراكمية المعلم الياباني له من الاحترام يحظى بالاحترام والتقدير كما يحظى الطبيب العربي هنا في مجتمعاتنا العربية تدفع لهم أكثر الأجور والرواتب يعيش حياة كريمة مستقرة حتى لو كان هناك في فراغ في شاغر في في وظيفة لمعلم يدخلوا اختبارات شاقه حتى يختار المعلم المناسب للطالب المعلم دكتور في اليابان راتبه اكثر من راتب الصيدلاني والمهندس عجيب هذا واحد من الـ من, الـ من الاسباب اللي نهضتهم بالتعليم من الأسباب كذلك موضوع وب التعليم وبالتالي الناس المتميزون يتوجهون للتعليم انت لما تعطي رواتب عاليه ان ايش اللي يجعل الناس يتوجهون للطب لو انه يستلم بس ما يسلم غيره راتب قليل لا قال الواحد اذهب وادرس لسبع سنوات في الطب وتعب نفسه واصرف فلوس وبعدين اسلم مثل راتب العادي لا خليني اريح نفسي لكن لما ترفع رواتبهم تجعل المتميز اللي عنده قدره على تحمل المشاق هو اللي يتوجه له وبالتالي حتى في التعليم لذلك انا كنت اقرا بعض التقارير عن عن المعلمين الذين يوجهون للتعليم الابتدائي مع الاسف احيانا تجد أنهم لما يكون عنده معلمين مثلا معهم شهادات عليا ومتميزين يقول لا هذا خلي يدرس في الجامعة هذا خلي يدرس في الصفوة العليا إذا كان مدرس عادي قالوا لا والله وده للتعليم الابتدائي مع أني أعلم الآن أن أخوة كثر في التعليم الابتدائي هم من أكثر الأخوة تميزا أنا أعرفهم شخصيا لكن مع ذلك الطفل مدام أنه من سنة 7 سنوات إلى 12 سنة تقريبا أو 13 سنة هذا المفروض تهتم به أكثر في تعليمه في اختيار نوعية المدرس الذي يعطيه الأساسات والقواعد أكثر من اهتبامك باللي أكبر منه تفضل ولذلك تفضلنا كما تفضلت الطالب في المرحلة الأساسية والابتدائية يهتم في المنهج أكثر من من الدول الثانية يعني في التجربة اليابانية كان التركيز على التدريب على التفكير بشتى أنواعه المناهج الأمريكية, الأمريكية والفرنسي والبريطانية تركز على النقل والحفظ وهذا اللي احنا للأسف موجود لنا في بلاد العربي نعمل كوبي بيس ناس خلصق كما هي المناهج ندرسها في مجتمعاتنا مع انه سنغافورة اللي هي تعتبر اقوى الدول العالم في التعليم ويليها كوريا وعدلوا على بعض المناهج التعليم في اليابان كان يركز على التدريب الطالب على التفكير بشتى انواع تفكير الناقد تفكير الابداعي تفكير التحليلي تفكير جميل. المنطقي ولذلك تجد انه تربية النشأ الياباني من كل مليون ياباني يخرج ستين الف عالم ومهندس مم. عدد الياباني 127 مليون مم. من كل مليون ياباني يخرج 60 ألف عالم ومهندس طيب هذا إيش أثر على, الـ على, الـ على الأم الياباني وعلى اقتصاد الياباني الاقتصاد الياباني الآن هو رقم اثنين في العالم ثاني أقوى دول اقتصاديا في العالم كثرة المنتجات والاختراعات اليابانية في الإلكترونيات وسيارات وغيرها من, الـ من الـ الـ الأعمال وترى ولو قطعتك يا خي. يعني المسألة ليست شاقة ولا مكلفة يعني أنا أعلم أن يشاهدنا ربما بعض الإخوة معلم في مدرسة أو مدير او غيره فيظن ان القضية هي على الوزارة وزارة التعليم او وزارة التربية وغيره انا أتصور أن لو أن مدير مدرسة أراد أن يحدث التعليم عنده ويطور طرق التعليم لستطع ذلك والمسألة غير مكلفة كثيرا لكن تحتاج إلى اهتمام اهتمام بالطلاب عمل بعض المسابقات بينهم تدريب المعلمين تطوير قدراتهم جعل المعلم يشعر أني يعني أني أقوم بقربه إلى الله سبحانه وتعالى إضافة للراتب الذي أتقاضى ويك والله الحمد يعني رواتب المعلمين يعني سواء في المملكة ودول الخليج وربما أيضا دول عربية والإسلامية رواتب تعتبر في الجملة لا بأس بها يعني يعتبر الوضع بالنسبة له مشجع يعني في الحقيقة أنه يعلم برنامجنا لا يخاطب الوزارات يعني نحن نحاول أن نطرح بصمات يستطيع الفرد العادي أن يعملها يعني لأن ما يقول أنا أتمنى وطبقها البصمة لكن انا لست وزيرا لست قائدا ولا, ولا ملك دولة ولا غيره لا أي واحد يستطيع أن يفعل ذلك انا أتوقع لو حمل هذا الهم هم تطوير التعليم والتأثير في الطلاب معلم عادي سوف يستطيع أن يصل لها المرحلة يعني أن يرفع مستوى طلابه بإذن الله لما مرتبه ربما تكون مثل طلبة اليابان ولا أقول لها ربما أعلى منهم أيضا أنا ودي أسمع من الشباب محمد فيصل. أنتم في الثنوي ودي يعني إش الأشياء اللي تشعر أن المعلم يأثر فيها او المعلم اللي يأثر فيه كونت صغير ولا غيره هنعطونا مما عبركم الله فيصل الله يهتمانا صراحة يعني أنه عندي ساعة من النصات إذا كل يوم بعد الدوار يجلس بصورة معك؟ يجلس بصورة معك؟ لا، ويجعل نص صواليف ونصها بالشعب يشرح لك؟ يشرح درس والشعبات ويتفاعل وت... معي صراحة شيء يعني صح. تشعر بقربه منك يعني ما هو بس أننا درسناك خلصنا يا الله اللحدي... فأمان الله لا حد يتبعني وراء وحقيقة بلا شك إن إذا تعامل تعامل أبوي أنه يكون أكثر تأثير فيهم خلني محمد بسمك بعد فاصل <تصفيق> أيها <تصفيق> فاضل هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله وترى العرب والمسلمون عموما ليسوا أقل ذكاء من غيري لكن ما وجدوا أحد سبحان الله مثل ما قال أضاعوني وأي فتن أضاع عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك <تصفيق> ضع بصمتك ضع بصمتك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك, ضع بصمتك كلكم راعي وكلكم مسؤولين عن رعيته من أعظم المسؤوليات على الشخص الذي يتولى التعليم مسؤولية هؤلاء الطلاب الذين بين يديه يعني أنت أمامك الآن مثلا ربما عشرون طالبا ثلاثون طالبا بعض المدارس يكون الفصل كبير أو مزدحم يكون في أعداد أكثر, أعداد أكثر من كذا يعني كلما كان يعني حريصا على أن يتبنى فعلا إيصال رسالة ليس أحياناً إلى الطلاب فقط بل رسالة أيضاً إلى من بعدهم هذا بلا شك أنه يكون أكثر تأثير قطعنا عليك يا محمد قبل شوي سام من أهم الأسباب التي تأثر على العلاقة بين الطالب والمعلم أيه. اللقاء الأول اللقاء الأول دائماً يأثر بين الطالب وبين المعلم إذا كان المعلم جاي هو مشتهم لأسر من امر بينه وبين الإدارة مثلاً يعطي نطباع سيء بالنسبة بينه وبين الطلاب م. والفصل بشكل عام أحسنت وبرضا اللقاءات الودية بين المعلمين والطلاب خارج م. الندسة في مواضيع اخرى. هذا تزيد من قوة العلاقة بين الطالب والمعلم تجعلها ملينة أكثر أحسنت وبلا شك اللي بيمارس هذا بس أنتم ما تلاحظون بما أنكم في الثانوية أن المعلم اللي يعد الطلاب وجه ويتلطف معهم ويضحك معهم كثير يبدأون يتجرؤون عليوا وربما... لا أكيد يكون بخجول طبعا <تصفيق> اكثر يعني احيانا صدقت يعني وزن هذا الميزان امر مهم يعني بحيث انه يعني كما قال ولا خير في حلم اذا لم يكن له وقور يراعي صفه اي كدر يعني صح انا بصير حليم لكن برضو لا تخرج عن الخط الاحمر اللي انا وضعته في بعض الأشياء إذا مارسها المعلم انا اتوقع انه سيكون وضع بصمه مناسبه في التعليم اولا الا يفرق بين الطلاب عند التعامل يعني على الاقل يبين له جميعا أنكم أبنائي لكن انا إن تلطفت معك فلأنك متفوق فالطلبة يدرون أن يضحك مع هذا لأنه متفوق لا لأجل إن بينه وبينه علاقة وبينه وبين والده أو لأن والد هذا الطالب مسؤول في الدولة أو غير كذا خل الطلبة إذا عرفوا أنك أثنيت على فلان يعرفون والله أثنى عليه لأنه يذاكر أكثر منا لا يقول واحد منهم أثنى عليه لأن أباه مسؤول أو لأن التاجر أو لأن عندهم كذا وكذا والمدرس يريد يستفيد من كذا لا اقطع هذا الباب تماما انا أثني عليك لأجل تميزك على زملاك كذلك من أهم الأشياء أن يحرص على يعني أنه إذا تعامل مع الطالب ينادي الطالب بإسمه مسألة قم يا كذا ولا قم يا أنت ولا جاوب يا أنت كلما كان يتخاطب مع الطالب بإسمه هذا سيكون فيه نوع من يعني التقارب بينه وبينه أكثر تواصل المعلم والبيت انا يا أخي أفرح لما يجيني طالب ويشكو إليه مشكلة بين أبيه وأمه مثلا يجي يقول يا شيخ اريدك تساعد في حله او مثلا انا أدري طالب حاضر اليوم ليس مثل كل فأنا فانا وهو طالع وانا طالع اقول يا فلان عبد الله ولدي تعال اطلع معي فامشي انا وياه اقول يا ابني انا اشعر انك اليوم يعني كلك ضايق صدرك كأنك اعتبرني والدك ابنت انت ولدي عندك مشكله معينه انت والله يا اخي حتى لو لم يخبرك بذلك شعوره ب يعني الاتصال المشاعري بينك وبينه والابوه بين المعلم وبين هذا الطالب يصبح بعد ذلك حتى الطالب يخجل من أنه يتأخر حين أنه يتعامل مع طلاب كذا طالب جام تأخر أقول يا ولدي ترى ممكن أقول لك لا تحضر لكن أعتبرك مثل واحد من عيالي لكن لي رجعي يا أنت بسبب الزحمة تأخرت مرة ثانية يقدم ربع ساعة بس. كان إن شاء الله يتكثر والله يا أخي يصبح يخجل اليوم الثاني أنه يتأخر بدل ما تشد عليه كذلك يعني من أهم الأشياء عدم إثقال أوليها الأمور بالطلبات خاصة البنات الصار يعني كل يوم جايت لي بنتي بابا المعلمة تقول جيبوا لنا قماش مخطط بأحمر وفيه نقاط زرق يا بنتي من وين جيب لك قماش مخطط بأحمر ونقاط زرق واروح بحذف الأسواق ده حد يا أخي شقوا علينا بذلك او اليوم الثاني احيانا الساعة 12 في الليل مرة أحد البنات الصار تذكرت ان الأبلت تقول جيبوا قلم مدري. ولسه شارين قلم مدري إيش وتبغى قلم بصفة أخرى الأخت مرتاحة المعلمة وكل يوم تعطيهم أمر و تروح في البيت وبكرة كلكم تجيبونا يا أخي المشقة على الطلاب وعلى الطالبات في كثرة الطلبات هذا بلا شك إنها مؤذي أنا ودي أستمع لك بالبراء لكن نطلع طلعة كذا صغيرة قمنا أيضا بزيارة المدرسة وكان فيها لقاء أيضا لقاء جميل اوراق الحياه بصمات خير الابا في كل اوراق الحياه بصمات خير الابا الله يوفقكم يا شباب ما ينفعكم ويحفظكم والله اننا نحب لكم الخير اي والله ويسر الله أن يشغلكم بما ينفعكم اي انتبه الواحد والله يا عيالي ما دام الله تعالى اعطاك قدرات واعطاه موهبه واعطاه لك واعطاك كذا ينتبه لا يعني مثل ما قال قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي الواحد يحذر من أن يضيع وقتك في أمر يعني فيه باطل يعني لا يصير مثل ما يضيع وقات في أمور منها الشهوات ولا طلعات وجيات ما منها فائده ولا غيرك يعني أنا ودي أغمض وفتح وشوف الواحد منكم بإذن الله تعالى عالم العلماء سواء في الشريعة ولا في الطب ولا في فيزياء ولا في كيميا وترى العرب والمسلمون عموما ليسوا أقل ذكاء من غيري لكن ما وجدوا أحد سبحان الله مثل ما قال أضاعوني وأي فتن أضاعوا ما وجدوا أحد يقوم بهم ويشجعهم ولا أنا واثق والله من قدراتكم وبإذن الله تعالى أن يأتي بعد ممكن ثمان أو عشر سنوات وألتقي بواحد منكم ألتقي بفجامعة ولا ألتقي بفجام المستشفى ولا في مركز لتحضير القنبلة النووية ولا شيء ويقول لي تذكر يوم تجينا وحنا في الثانوي فعسى الله أن يوفقكم يا رب الله, الله يجزاكم خير شباب الله يحفظكم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 يكسب الطالب مهارات طبعا يعتمد على التعلم الذاتي ممتاز, ممتاز. يكسبه مهارات ايش يعني مهاره تم تطبيقها نعم تم لجميع مجالات الحياه في شيء يتعلق بالعلاقات شيء يتعلق بالهندسه لو نظرنا الى الصوره اللي بالخلف اي اي طبخ ما طبخ اي نعم حبيبي شلونك تعال يعني هذا رحيني أقدر أحط هذا ما اسمك؟ أحمد رضا ونعم يا أحمد رحي أحمد قد كذا قعد هنا وطباخ وغسل الصحون وكل شيء ولا بس تجوع من لا أولا بس هذا ما تسمع هذا ما تسمع يعني لو أقول الصحون ما <تصفيق> أنتم غسله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني لو يخرب هذا أنت اللي بتصلحه والله زينة جاء وش رايك؟ أمس عسلك عشان طيب الآن الشاب هنا يطبخون يعني وكذا حسب الوحدة اللي يدرسها هنا مثلا بالسانس ان دي كيشن هذه الاستخدام العلوم بالمطبخ بالطبخ تتعلق بالطبخ وتعلم للطالب وأثر البدخيريا ونموها وكل ما يمط له بسلح بخصوص الطعام وعض الطعام أيضا متصرح. الله يحب سترح ما كل لوحة بيينة كلها نحن هنا اي هي شفتها اي طبعا عن كل وحده طبعًا لاني انا قاعد اشوف بس كميرات يعني ما ما شفت اشياء عمليه اي جايين شيء أي أي أي, أي, أي, أي, أي, أي, أي, اي اي اي احنا بصحابه نعرفه بالتصريح هذا في ما يخص الاصلاح مثلا المغسله نعم واللي وفي ما يخص الكهرب ايضا طبعا شيخي هنا الادوات طبعا هذه هذه نعم الجواريد ها طبعا العده المرافقه نجي ف... أدو... فيها أكيد. أكيد. هل انتم فعلا في بيوت اعطوا الجا هل انتم في بيوتكم فعلا اذا خرب شيء في الغساله ولا في المطبخ ولا شيء تقول لها لك إذا أجبون أي سباك أنا اللي بشتغل أكيد إذا أخذنا برنامج إذا تقننا المهارات أكيد راح ن... يعني وش نقدر جتصل... وش قد صلحت في بيتكم في بيتنا أكثر من مغسة أكثر <تصفيق> من لمبة نركبها عجيب ما, ما مشكلة لا ما عادت تفك لمبة وتركبها هذه كلنا نفك لمبة ونركبها لكن إذا خرب شيء في السباكة يحتاج تفكيك وتغير وتجيب قطعة وتحطها تقدر نقدر نقدر <تصفيق> وراج... وشفنا عبائنا وشفنا العمال مثلا يجون أو يشت الله يوفقك يا ولدي المقرب. الله يوفقكم فعلا هذه نافعه لان الواحد يعني يحتاج عمل في حياته وايضا قد يحتاج تكون مصدر معيشه احيانا أحيان. احيانا ربما ما, ما يوفق في يتعلق شيء بوظيفه او لو هالامور الصنعه اللي في اليد بلا شك انها الله يوفقكم يا ولدي بابا ماذا كن اينما حلت خطاه اسرنينا غير من يرا كن اينما لناظر من يراك عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك يقول أنس رضي الله تعالى عندما مسست حريرا ولا ديباجا أليا ولا أطيب من كث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول كان يعرف بريح الطيب أقبل شوف المعلم عليه الصلاة والسلام يعني مظهرة رائحة جذابة لمن للطلاب الذين يتعلمون من لصحابته الكرام حرص المعلم اليوم يا أخي على المظهر الطيب يعني طلبة ترى أنت واقف أمام الطلبة لمدة ساعة طلبة يدققوا في ثوبك يدققوا في لون حذائك يدققوا في القلم الذي وضعت في جيبك يدققوا في طاقيتك أو غترتك كل هذا أنت تحت ساعة ينظرون إليك اهتمام المعلم بهذا هو غير مكلف في يعني اهتمام المعلم بهذا المظهر امر مهم اهتمامه أنه ما يأتي للمدرسة حتى لو كانت سيارة قديمة لكن سيارة مضيفة اهتمامه برائحته وتراها الأشياء بالمناسبة غير مكلفة ماديا أكثر الذين لا يهتمون بهذا ليس لأجل كلف المادية اليوم في عطورات تباع بما لا يزيد عن عشر ريال ورائحة حلوة وماشي وضع يعني دولارين ونصف تقدر تشتري لك العطر لكن المسألة تعتمد على الاهتمام بهذا صحبه يا أخي الطالب ماشي وراء المدرس ورائحة العرق يشمها الطلاب الخمسة الذين وراءه عيب صراحة او مثلا جاي ذاك اليوم بغترة غير مكوية وتوب الاهتمام بالمظهر ويكون يملأ عين الطالب الذي أمامه إضافة إلى علميته الجيدة وقدرته على الشرح هذا من أهم الأشياء في إصالة رسالة استمع لك يا, سا... يا مهندس علاء تفضل آه... كما تفضلت من من الاساليب الجميله جدا المعلم ان يتعلمها من اساليب التعليم الحديث هذه آه... هذه اصبحت دورات جديده تعطى عم. يعني مثلا موضوع استخدام العصف الذهني اثناء الفصل امم خروج الـ الـ الـ الـ الـ الطلاب من الجمود والناحي التقليدية في في اسلوب لما يكون في اسلوب عصف ذهني وتوليد افكار ابداعيه سيخرج من الروتين القاتل ويكون في تجديد في في الطرح موضوع الـ الاهتمام الـ الاستاذ او المعلم في موضوع فهم الشخصيات فهم شخصية طلابه اللي الآن في كثير مثلا من النظريات في موضوع فهم الشخصيات بين الملقي وبين الناس اللي بيحضروا احسن سواء مع الناس اللي بيحضروا له مدرب مع متدربين سواء مع طلابه جميل. يعني نظريات كثير بتحتم على الاستاذ الان بصراحه انه يطور من نفسه ويشوف النظريات اللي تعطى في موضوع فهم الشخصيات جميل انه يطور نفسه في الموضوع مثلا فنون الالقاء مهارات الالقاء حسنا وانت طبعا شيخنا ما الله يعني الله يكرمك الله استخدام لغه الجسد تنويع في مهارات الصوت انت حسن. لما تفهم انه الانماط التمثيليه للناس الحضور عندك في عندك نوع البصري في عندك نوع السمعي وفي عندك نوع الحركي كيف اخاطب البصري كيف اخاطب السمعي كيف اخاطب الحركي كيف اخاطب الانطوائي كيف اخاطب الانبساطي كيف اخاطب الحاكم الـ الـ كيف اخاطب الملاحظ هذه تنويع الشخصيات في نظرية هيرمن مثلا بقسم الناس الحضور مثلاً لأربع أقسام من ناحية التفكير التحليل، التنفيذ، الشاعر، الإبداعي كيف أخاطب الإبداعي، كيف أخاطب التنفيذ، جميل، التحليل جميل. ففهم الشخصيات الأمامك سيسهل عليك كمعلم أو كأستاذ كيف تخاطبهم ويبدو لي أن المسألة سهلة يعني لو قرأ كتابا في فن الإلقاء، فن الحوار، أنماط شخصيات الناس كتاب يشتريه يعني بمبلغ يسير، أو في النت يا أخي يقضي البناش لكن تحتاج من اهتمام لاستطاع ان يوصل رساله بشكل اقوى يعني قدرته على ان يمارس هالاساليب مثل انه يتواصل لما يقول شبك بين اصابعه المؤمن المؤمن شبك بين اصابعه لما يشير اللهم فاشهد يشير إلى السماء ومارسة هالاساليب يجعل الطلبه يسحرون وهم تنيلك المدرس الناجح هو المدرس الذي لا يحتاج ان يقول يا طالب خليك معي صحي زميلك اللي جنبك يا طالب ليش تنظر في جوالك المدرس الناجح هو الذي يسحرهم ببيانه ما يحتاج انه يبدا يجمعهم لا لذت كلامي وحسن اسلوبي وقدرتي على تنويع مهارات الارقاء ال السطا... القاء استطعت به اني اجذبهم وهذا حقيقه يعني مهم ترى المدرس ايضا يمشي في الفصل احيانا وانت تجفي في الفصل وانت تشرح وضعت يدك على كتف طالب لمسه ابويه له مزحت معه وانت ماشي مثلاً طالب مثلاً حركت رأسك كده وابتسامه و... هذه في هذه الأساليب مع الطلاب بلا شك أنها من, من أبدع الأساليب أنا مرة كان نختبر طلاب عندنا ودخل طالب كنا نختبرهم مادة القرآن ويبدو أنها في المادة عدة مرات المسكين وكل مرة يحملها ويعيد يحملها فأنا تخصصي عقيدة وأديان ومقارنة أديان لكن بلغني خبره وقلت لواحد من اللجنة ادخلني معكم أخت بره وأنا ليست خص يعني المادة لكن دخلت ولا رحمة تنبيه مسكين حملها ثلاثة واربع مرة دخل الطالب انا متأكد أن حافظ صمع لكن أول ما يجلس قدام اللجنة هم يعني ربما أحيانا ينشدون عليه او شيء فجاء وجلس قالوا له يلا اختر واختار كده ورقه وسمع من كده وكده بدأ وتلخبط المسكين يعني ناوي يحملها المرة الخامسة قمت انا عنده وحطيت ايدي على صدره قلت الله يزوجك ياولدي قال ها قلت قلبك يطق شكلك عاطفي صح ضحك قال لا مان يا عاطفي بس خايف <تصفيق> <تصفيق تصفيق> <تصفيق> <أهدا> يا شيخ قلت ايه اهدى ياولدي وبإذن الله انت ناجح ناجح انت حافظ قال قسما بالله حافظ قلت اجل ناجح اضمن النجاح ارقد عن النجاح انتهينا النجاح ابت في وجهي انا اعتبر نفسك ناجح بس عاد يا ولدي مشي حالك كذا لك ايتين بس عشان يصير عندي وجه اني امشي والله اخوي يبدا يسمع تسميع كانما يقرا من المصحف القدره على انك تنتزع احيانا يعني الوجه اللي عنده ولا الخوف ولا ولا المشاركه من صحه التعبير هذا ابداع تستطيع انك تؤثر فيه انا ودي اسمع من الشباب فيصل ولا محمد عندكم شيء ولا كمل اللي عندك هذا يا بس تعلق على موضوع التحدي في الفصل ممتاز إيه؟ إيه؟ انا والله لاحظت اكثر لحظات يشارك فيها الطلاب اه انه كل في تحدي تنافس بينهم لما يجي الاستاذ منهج الرياضيات يوزعنا في المجموعات اه ويعطينا مسألة ويلا كل واحد يحل جميل ما ما تلقى احد تارك الحصه كل من داخل معهم وقاعد يشارك احسنت يصير عندهم كلهم تحدي كل واحد يعني يسبق غيره بس ما تكون لسئلة عالية لدرجة اللي مش ما يقدر ولا تكون ايضا درجة أحسنت درجة الزين ما أحسنت حاولني يضبطها بينهم إيه. وطبعا من أهم الأشياء تفاعل المعلم مع طلابه يا أخي كلمة احسنت ما شاء الله عليك والله هنك بطل بارك الله فيك والله هنك ذكي ما شاء الله عليك لله أبوك. والله هن... هذه الأشياء تصدر يعني سبحان الله طبيعة النفس البشرية هذا التحفيز يعني يجعله يندفع مثل الصاروخ لكن المعلم اللي طالب ربما يجاوبه بعدين طيب شاطر ولا, ولا أحسنت من غير, من غير مشاعر معها لا ينطلق الطلاب معك يعني من من الأفكار مثلا لو, الط... لو المدرس صار عندك كل يوم نجم آخر الحصة أنا الحصة لمدة 45 دقيقة يا شباب اليوم منه النجم حقنا نحدده في آخر الحصة النجم هذا يتطلب منه أن يكون مذاكر إنه يكون مشارك إنه يكون منتبه فالأخير أقول نجم اليوم فلان واطلح الله بلاش تعطيه جائزة يكفي بس أن يكتب نجم المون اليوم هو فلان وهذه مثل ما ذكر الفيصل تدفعهم للتحدي بينهم في بعض الأفكار الأخرى لكن بعد هذا الفاصل القصير طيب أنا ماشي في السيادة قدامي السيارة ممكن تعي سبحان الله طيب قول سبحان الله يكسر فيه أجل صاحب السيارة نفسه فجأت الفكرة ان اشأسوي نفسها بس تكون في العماير بسوقات عادية بس في العماير عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك, ضع بصمتك ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أما لو سمعتني وأنا أستمع إلى قراءتك البالحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود هذا ثناء على المحسن وتشجيع يعني الآن أبو موسى لما النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه في حسن تلاوته بعدها يصبح حماسه للتلاوة أعظم من حماسه في السابق القدرة يا أخي على أنك تحفز هؤلاء الطلاب تحفزه باللفظ أحسن تحفزه أحيانا بإشارة بيدك تحفزه أحيانا بأن تعفو عن خطأه أحيانا تحفزه يعني بشكل مؤجل بمعنى أن يجاوب وبعد قليل أنت تشرح ثم تقول ومثل ما قال زميلكم قبل قليل وتعيده كلاما حضر روع من التحفيز له أيضا بعدما يتكلم استخدام الوسائل التعليمية المتيسرة بين يديه الذي يتيسر بين يديك من وسائل سعر. ربما بعض المعلمين لا يتيسر إلا الرسم على السبورة بعضهم لا يتيسر له يستعمل بروجيكتر يستعمل كمبيوتر يقولهم يا شباب اللي معاك كمبيوتره في البيت أو عنده آيباد أو كده يحضره حتى بنعمل بينكم اتصال ولا نعمل شيء بحيث أنه يشجعهم على استعمال أي أسلوب من أساليب التي يتيسر له كذلك إذا تيسر يعني حتى في طريقة التوجيه للطالب أحيانا أن تبين للطالب أنك يا ابني أنت في, في, في مستوى عالي تقول والله يا فلان. يا ابني وين الواجب؟ قالك والله يا سادة أنا محل أتصدق عادي يا محمد انت آخر واحد كنت أتوقع أنه ما يحل واجبه لأنك يا أخي ذكي وجيد وأب الناس و... ثم تتركه وتذهب هذه الكلمات العاطفية كأن مجلته عشرين صوتاً صراحة غير لما تكون أنت أصلاً ما تفهم انا داري من يوم شفت وجهك والله داري أنه وجه فاشل يحايا أطلع برة طيب ومك والله في معلمين يا أخي يقولون كذا وأعظم ويمارس يعني يصرخ بالطالب كأنما يصرخ عفواً بالبهايم التي عندها في البيت قدرتك على أنك حتى في لوم الطالب تلومه بأسلوب مناسب هذا يرفع من الطالب <تصفيق> هيا <آه. هاي> فيصل <تصفيق> المنهج قبره شوي قلت لعليه ايه كم ودي يقول بس عن الالتسام بالمنهج صراحة بس بلي ما ما يلتزمون المدرسين بالمنهج اللي ما يلتزم برسبب لي عجيب ايه لمن يجي تجي وتقول المنهج كامل الموجود في الكتاب ما استفد شيء اقدر اقراه بالاخرين سنة قصدك ان يجيب لكم اضافات نبي اضافات ونبي ايه والله الدافور ما شاء الله عليك حني م. يا اخي لا نبي الشيء نستفيد مني من, من يوم حياتي. نبدأ ندرس الطلاب يقولون يا دكتور تكفى هذا محذوف يا دكتور تكفى احذف عنك كذا وانت ما شاء الله تبغى فوق المنهج لا يكون بالاختبار بس يعني للسبيد <تسجد> منها بالحياة أحسنت قصدك أن يعطيكم فوائد لكن ما يدخل في الاختبار ممتاز بارك الله فيك هيا محمد ذكرني أه في موضوع التشجيع كان عندنا مدرس في المرحلة الابتدائية كان كل فكرة تقريباً كل أسبوع أو كل أسبوعين يكرم الطالب المتميز تاز. في الفصل انا مثل في الطابور كان في المرحله الابتدائيه كان دافع مره كبير يعني بالنسبة لنا بالنسبه للفصل الخاصة ان نتميز في الحصه نتميز في الفصل حتى كان الفصل يعني في الحصص الثانيه يعني في خمول شويه في الحصه هذه تشوف كل يتفاعل كل سريع عشان الجائزه الاخيره السنه والله ممتاز محمد هذا ايضا من الافكار اي ابو البرقى. نستمع لك احنا دكتور حتى لا نظلم حتى نضع بصمه اول في التعليم م. بشكل عام ولا نظلم التخصصات الجامعيه لانه هم برضه واقعين تحت القطاع التعليم من المشاكل تواجهنا الموضوع انه اختيار تخصص الجامعي عند الطالب طالب الثانويه العام ستجد انه كثير من من طلاب الثانويه العام لا يعلم وما عنده وضوح رؤيه اصلا ولا هدف انه هو وين ذهب اصلا هو ايش التخصص الجامعي في إحصائيات في عملتها جامعة من نسوة الأمريكية 50% من الطلاب الخريجين بيعملوا في أعمال في وظائف ليس لها علاقة في تخصصاتهم 70% من الطلاب اللي بدخلوا للجامعات بغيروا تخصصاتهم عجيب فعندنا مشكلة في موضوع خياطة يعني قمسك ويتخرج من الثناء ويدخل الجامعة ما يدري يتخصص في إيش أساسا فكيب ما عندي وضوح في الرؤية ما عندي وضوح في الهدف بل يتم اختيار أحيانا تخصص بناءً يعني اختيرة له مش هو اختاره مم. بناءً على طلبات الأهل الأب بدي واحد يكون من ابنه طبيب أو مهندس بس المجتمع بضعت عليه احيانا في أمور معينة هو مثلا درس الشريعه بده مثلا ابنه يكون درس الشريعه زيه هو مهندس بده يكون ابنه مهندس زيه طيب وانا تخصصات الثانيه وانا التكامل في في المجتمع حيكون فإن مشكلة في اختيار التخصص الجامعي لا يختار بناء على القدرات على الميول على الرغبه على متطلبات السوق اللي بحتاجها المجتمع وانما تختار على لأن والله ابوي بده اني اكون كذا لانه المجتمع يكرم الطبيب او المهندس او طبقه معينه من من الوظائف فهذه مشكله لازم نحلها يعني يجب ان يكون هناك عند الطلاب نفسهم رؤية وهدف واختبار في القدرات ايش شيء يصلح لك الذي قد لا يصلح لغيرك م. يعني مش لانه صاحبي فلان راح لكلية الهندسة وكلية العلوم انا لازم اروح لكلية العلوم فهنا نخدم التعليم بشكل عام ونضع بصمة إنه نعلم ايش الخطوات اللازمة باختبارات القدرات واختبارات الميول لاختيار تحصل الجهاز هذا ايضا مهم حقيقة وانا اؤكد ان من اهم الاشياء اضافة الى ان المعلم يهتم بالمادة العلمية الجيدة يهتم بطريقة الإيصال المعلومة اهتمامه يا أخي بالأمور التي تحتف بذلك مثل اهتمام في المظهر اهتمام بطريقة إيصال المعلومة إلى الطالب الفصل ما بين الطالب وبين سلوكه أحيانا يعني الناس يدخل الطالب تحت عباءة أبيه يعني مثلا تجد مثلا أن الأب مثلا فرضا يعني يصبح مثلا مسؤول كبير ولا قاضي في المحكمة ولا في كذا فيعتبر المدرس أن اللي قدامي الآن قاضي مثل واردة لا يقبل من الطالب أي خطأ لا يقبل من الطالب أي تقصير يا أخي أخرجني من عباءتي أبي أبوي لا حياته ولا طريقته وأنا أختلف عن هذا أيضا فصل هذا هذا مهم حقيقة كذلك من أهم الأشياء يعني احترام التفاوت بين التلاميذ في القدرات لا تطالب هالتلميذ أنه يصبح نسخة من التلميذ الثاني يا أخي قدر الله تعالى علي أني انا أكون أعمل مثلا في في شغلة مثلا من الحرف لأنني أنا لا, لا, لا أستطيع ربما أن أكون مثل فلان في, في قدراتي ولا غير ذلك التفرقة بين الطلاب حقيقة بين يعني اعتبار التفاوت بين الطلاب في قدراتهم أمر مهم عند المدرس عندما يشرح ولا يقول إحنا شرحناها مرتين خلاص ما لا داعي أنتوا فهمتوا يا شباب قالوا يفهمنا قال خلاص أنت فهمتوا ولا ما فهمت يا خي طيب هم قدرتهم على الاستعاب أعلى منه هم يستوعبون من أول مرة هو يستوعب من ثاني مرة من, من الأشياء الواجبة عليك أنك تشرحها مرة ثانية أذكر لما كنت في أولى ثانوي كان عندنا مدرس الله يذكره بالخير لدرسنا الرياضيات فكان حقيقة تعامله ما هو و كان إذا درسنا يشرح مرة واحدة فأقول له أحيانا معنا يا أستاذا ما فهمت معنا حيانا كان متفوق يعني وضعي ماشي لكن ما فهمت فيقول مش لازم تفهم فهمتوا أنتم فنصف الفصل أو أقل فهمنا مش لازم تفهم فمرة مرة تعطانا واجب فجئت بكرة ما حليت الواجب متعملت فجاءني المحلل الواجب قلت له اني ما فهمت كان طيب ما لقيت احد يفهملك قلت له انا عندي مدرس يدرسني رياضيات ما فهمني قال طيب ما فهمت ليش ما قلت له اعيد مره ثانية؟ قلت في نفس الحمد لله جاء, جاء طب, طب طب طب الطب اللي اريدها يعني قلت له طلبت منك مرتين تفهمني وانت ما ترد تفهمني بعدها الحمد لله انضبط صار يعني يشرح مرتين ثلاثه فالقصد ان التفاوض بين الطلاب لا ينبغي ان يظلم بعض الطلاب على المدرجس لا يستعمل معهم أيضا عصاه في فرض سلطته لا يكون عنده نوع من اتفاعهم بقي ما يحقيق عدل مسائل لكن يبدو أن الوقت يعني ما أسعفنا كثير أيها الحبة في بعض البصمات يرسلها إلينا الإخوة من أنتم ترسلونها إلينا عبر موقع القناة وكما ذكرت لكم سابقا هناك رابط في موقع قناة اقرأ للمشاركة تضغط عليه وإن شئت أنك تحمل أي ملث تستطيع أن تحمل في أي بصمة عملتها أنت وتكون بإذن الله تعالى تنشر بها الخيرة مع الناس هذه بصمة صغيرة نطلع نشوف الشباب كيف عملوها ثم نعود إليكم بإذن الله الفكرة هي عبارة كانت دائما ألاحظ أن العمارة طاضية ما في أي شيء تحس أن العمارة كأنها معلومة مغبرة حيث واحد داق الخاجم يتكلم ولا بعض الناس تغني حيانا في الطلوع في النزول فجاءت فكرة أني أسوي عبارة عن أثكاء الملسقات بحث اللي يشوفها سوانا الضيف أو ساكن عمارة نفسه حلو، إذا شاف الأذكار هذه فهو طالع هو نازل حيذكر الله في الطلوع في النزول حلو، بداية كان طبعا على قدي، بدأت بالعمارة اللي أنا ساكن فيها حلو، وعمارة اللي بجنب ممكن عمارتين أو ثلاثة بدأت فيها كفكرة أولى وإن شاء تتشر أكثر وقت من الله أنا أحد ساكنين العمارة وجاءت فترة كذا لاحظت تغير في العمارة بالنسبة للأذكار صارت من في العمارة في الدرج في الباب الدخول وإحنا با... طالعين سبحان الله الواحد صار يذكر الله يعني هو طالع هو نازل بينما فترة السابقة كان الواحد لا في ذكر لا في يعني حتى الواحد سبحان الله صار ينسى مع مشاغل الحياة والدنيا ما... لكن هو داخل هو خارج يشوف الملسق هذا بدا يذكر بدا يشوفها على السيارات كلمنا جيراننا في العماره الثانيه ايد الفكرة وما مانع وبالعكس رحبوا بها وبدنا الحمد لله في العماره الاولى العماره الثانيه صرنا نحط الملصقات والواحد ان شاء الله يلاقيها كمان قدام الفكره اساسك بدايه اساسك فيها أنا حتى في السيارات تكون مكتوب فيها اسم الله سبحانه الله او صرع الرسول فانا ماشي في السياره قدام السياره مكتوب عليها سبحان الله فأقول سبحان الله يكسر فيه أجر صاحب السياة نفسه فجأت فكرة أن إيش أسوي نفسها بس تكون فيه عماير في مسوقات عائلية تتسك في, في العماير او حتى على المساجد أو حتى الأسواق وإن شاء تكون فكرة كبيرة بداية يكون فيها فائدة كبيرة بالكل يعني الله عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك, ضع بصمتك. السلام عليكم الله يجزي الحقيقة كل من يرسل إلينا هذه البصمات خير الجزاء وهي يعني بإذن الله تعالى من باب من دعي إلى هدى كان له من الأجر مثل أجوري من تبيح لا ينقصوا داركم من أجوري من شيء لا نشجعكم جميع الحقيقة على إما الاتصال بالقناة ومراسلتها يأتونهم يصورون لكم او أنكم أنتم أنفسكم يعني ترسلون إلينا ما نعرضه حتى يستفيد الناس بإذن الله بقي دقيقة ونصف بقسمها بيني وبينك أبو قصة خصيرة دكتور في موضوع التحفيز أي. انا لما أذكر أنما كنت في الثانوية العامة م. أستاذ رياضيات أعطانا بالتفاضل التكامل كانت صعبه جدا آه. انا الحمد لله يعني شوي قوي في الرياضيات ما شاء الله هو كانت مدرسه جدا متفوق كان الأول على المملكه في الاردن كان طالع من المدرسة من المدرسه فاللي صار انه بفضل اعزوج حليتها فهو طبعا يعني انصدم انه انه واحد حلها بالضبط ففضل لا اعزوج اعطاني كلمه حكى لي كلمه انت عارف الواحد بيكون في الثانويه العامه تحت ضغط ضغط الاهل والمجتمع وبده يدرس وضغط نفسي فاعطاني كلمه واحده حفزتني وأنا بدرس بجد واجتهاد بسبب هذه الكلمة قال لي بعد محلة الكلمة قال لي شوف هذه المسألة محلها لاثنين الأول على المملكة قبل سنتين كان من نفس المدرسة وانت فانا بتوقعك تكون من 10 <تصفيق> فانا كانه يصير من ال10 <تصفيق> لا, لا والله الحمد لله كان معدل عالي بس الله يوفقك <تصفيق> الله يوفقك والله يا ابو البراء شك حقيقه يعني نحن نحفظ كلمات بعض المعلمين قالوها لنا في الابتدائيه سبحان الله بتغضر واحد دفعه الله يجزيكم خير ويحفظكم يا شباب اشكركم انتوا ولا فاضل اشكركم وارجو أن نكون يعني استطعنا ان نضع بصمه ترى يا جماعه البرنامج يعني ليس برنامج ثقافي بس نعطي معلومات وبعدين مع السلامه والله انا أحرص المواضيع التي نطرحها يعني أن يكون فيها بصمة حتى أني كنت أقول للمهندس علاء في الفاصل كنت أقول حاول الطرحة الذي تطرحه لا تعطيني يابان وما يابان وعلى الوزارات تفعل وعلى الدول لا اتركني من هذه أعطني إيش أقدر انا أفعله والمدرسة الذي يستمع لي المدرسة التي تستمع لي الطالب. كيف نستطيع أن ننزل هذه على واقعنا فأنا أدعو حقيقة الذي يريد الأجر والخير الذي يتألم على واقع الأمة الذي يريد أن ينهض بأمته أن يطبق مثل ما, ما ذكرنا من الأمور التي يستطيع بها أن يضع بصمة في هؤلاء الطلاب أسأل الله أن يجعلنا وياكم مباركين آه. أينما كنا أسأل الله أن يجعلنا وياكم مباركين أينما كنا بارك الله فيكم واشكركم وشباز أصدقكم الله خير أنتم ايضا لكم الشكر الكثير أوقعكم بإذن الله في الأسبوع القادم في بصمة جديدة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 بابصمتك بابصمتك كل اينما حلت خطاك, أينما حلت خطاك والكل يقصد رفعتك ضعب